ثبت يدى أبي لهبٍ وكب ما أغنى عنه ماله وما كسبه فيصلانا كلا هب وامراه من في ديه ابن من مسد